الباب الخامس والستون ومئتان باب جواز لعن بعض أصحاب المعاصي غير المعينين وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة وأنه قال لعن الله آكل الربا وانه لعن المصورين وانه قال لعن الله من غير منار الارض اي حدودها وانه قال لعن الله السارق يسرق البيضه وانه قال لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وانه قال اللهم العرِّ رعلا اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله وهذه ثلاث قبائل من العرب وأنه قال اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله وهذه ثلاث قبائل من العرب وأنه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وانه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وجميع هذه الالفاظ وجميع هذه الألفاظ في وجميع هذه في الصحيح بعضها في صحيح البخاري ومسلم بعضها في صحيح البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى